بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ اليوم إن شاء الله تفسير الجزء السابع عشر من كتاب الله تعالى قراءة من تفسير المختصر في تفسير القرآن الكريم الصادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية بالمملكة العربية السعودية سورة الأنبياء مكية من مقاصد السورة بيان وحدة الرسالات من خلال التذكير بحال الرسل ودعوتهم الواحدة وعبادة الله وحده التفسير أعوذ بالله من الشيطان الربي بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة وهم في غفلة معرضون عن الآخرة لانشغالهم بالدنيا عنها ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع بل سماع لعب غير مبالين بما فيه لا هي قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون استمعوه وقلوبهم غافلة عنه وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وانما جاء به سحر قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فتارة قالوا أحلام مختلطة لا تأويل لها وقالوا تارة لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل وقالوا تارة هو شاعر وإن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبل هؤلاء المخترشين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها بل كذبوا بها فأهلكناهم أفيؤمن هؤلاء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم ولم نبعثهم ملائكه فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام بل يأكلون كما يأكل غيرهم وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرفين ثم حققنا لرسولنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه فلا تعقلون ذلك فتسارعوا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه من فوائد الآيات قرب القيامة مما يستوجب الاستعداد لها انشغال القلوب باللهو يصرفها عن الحق إحاطة علم الله بما يصدر من عباده من قول أو فعل اختلاف المشركين في الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخبطهم واضطرابهم أن الله مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر وخلقنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما شاهد المهلكون عذابنا المستأصل إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون فينادون على وجه السخرية لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم يا هلاكنا وخسراننا انا كنا ظالمين لكفرنا بالله فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على انفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حراك بهم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا بل خلقناهما للدلاله على قدرتنا لو اردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه لدنا ان كنا فاعلين لو اردنا اتخاذ صاحبه او ولد لاتخذناه من عندنا وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نرمي بالحق الذي نوحيه به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيبحظه فإذا باطلهم ذاهب زائل ولكم أيها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد من ونشيئا عن الافتقار بين سبحانه وتعالى انه مالك هذا الكون فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها يسبحون الليل والنهار لا يفترون يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان في السماوات والأرض معبودا متعددة لفسدت بتنازع المعبودات في الملك لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك والواقع خلاف ذلك فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله هو المتفرد في ملكه وقضائه لا يسأله أحد عما قدره وقضى به وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها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 بل اتخذوا من دون الله معبودات قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حجتكم على استخ... است... استحقاقها للعبادة فهذا الكتاب المنزل عليه والكتب المنزلة على الرسل لا حجه لكم فيها بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد فهم معرضون عن قبول الحق من فوائد الآيات الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات ما خلق الله شيئا عبثا لأنه سبحانه منزه عن العبث غلبة الحق ودحر الباطل سنة إلهية إبطال عقيدة الشرك بدليل التمانع وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب بل الملائكه عباد لله مكرمون منه مقربون إليه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم سابق أعمالهم ولاحقها ولا, حقها ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له وهم من خوفه سبحان حذرون فلا يخالفونه في أمر ولا نهي ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول من الملائكة من باب الافتراض إني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء الى الارض كل شيء من حيوان او نبات افلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وخلقنا في الارض جبالا ثابتة حتى لا تطيب بمن عليها وجعلنا فيها مسالك وطرق واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء ثقفا محفوظا من السقوط من غير عمد ومحفوظا من استراق السمع والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون والله وحده هو الذي خلق الليل للراف وخلق النهار لكسب المعاش وخلق الشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف عنه ولا يميل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإم ميت فهم الخالدون وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك كلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا ونختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون فنجازيكم على أعمالكم من فوائد الآيات تنزيه الله عن الولد منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته لا يوصفون بالذكوره ولا الأنوثة بل عباد مكرمون خلقت السماوات والأرض وفق سنة التدرج فقد خلقت ملتزقتين ثم فصل بينهما الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أَهَذَا الذي يذكر آلِهَتَكُمْ وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا راك ايها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك الا سخريه منفرين اتباعهم بقولهم هذا هو الذي يصب الهتكم التي تعبدونها وهم مع السخريه بك جاحدون بما انزل الله عليهم من القران وبما اعطاهم من النعم كافرون فهم اولى بالعيب لجمعهم كل سوء خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعيدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجوههم النار ولا عذرهم ولا هم ينصرون لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وأن لا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لم استعجلوا العذاب بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له سلاه الله بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك فقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من انزال العذاب والهلاك بكم بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون لا يتذبرون شيئا منها جهلا وسفهاه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره ولا هم يجارونه من عذابنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أننا نأت الأرضا نقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون من فوائد الآيات بيان كفر من يستهزئ بالرسول سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة من طبع من طبع الإنسان الاستعجال والأنا. من طبع الإنسان الاستعجال والآنات خلق فاضل من طبع الإنسان الاستعجال والآنات خلق فاضل لا يحفظ من عذاب الله إلا الله مآل الباطل الزوال ومآل الحق البقاء قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا قل أيها الرسول إنما اخوفكم ايها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه الي ربي ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله، ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن ياويلنا إن كنا ظالمين، ولئن مسها أولئك المستأجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول لا عندئذ عند إذ يا هلكنا وخصرانا إن كنا ظالمين بالشرك والتكذِ بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم فلا تظلم في ذلك اليوم نفس نقص حسناتها أو زيادة سيئاتها وإن كان الموزون قليلاً مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به وكفى بنا مصين نص أعمال عبادنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد أعطينا موسى وهارون عليه السلام, عليهم السلام التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوه وهم من الساعة خائفون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر به وموعظه كثير النفع والخير أفأنتم له مع ذلك منكرون غير مقرين بما فيه ولا عاملين به ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين فأعطيناه ما يستحقه في علمنا من الحجة على قومه إذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لابيه آزر ولقومه ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال له قوم وجدنا اباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لهم إبراهيم لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبعون في ضلال عن طريق الحق واضح قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال له قومه أجئتنا, أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من الهازلين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قال إبراهيم بل جئتكم بالجد لا بالهزل فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين وليس لأصنامكم حظ من ذلك وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم من فوائد الآيات نفع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله ضرر التقليد الأعمى التدرج في تغيير المنكر والبدء بالأسهل فالأسهل فقد بدأ إبراهيم بتغيير منكر قومه بالقول والصدع بالحجه ثم انتقل إلى التغيير بالفعل فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه ليسألوه عن حطمها قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين فلما رجعوا ووجدوا اصنامهم قد حطمت سال بعضهم بعضا من حطم معبوداتنا ان من حطمها لمن الظالم حيث حقر لمن الظالمين حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم لعله هو الذي حطمهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قال سادتهم جيءوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأة لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع فيكون اقراره حجة لكم عليه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه أنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا تسألهم إن كانوا ينطقون قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرأى من الناس ما فعلت ذلك بل فعله كبير الأصنام فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم عادوا للعناد والجحود فقالوا لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق فكيف تأمرنا أن نسألها أرادوا ذلك حجة لهم فكان حجة عليهم قال, أف... قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال إبراهيم منكرا عليهم أفتعبدون من دون الله أصناما لا تنفعكم شيئا ولا تضركم فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع لها اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قبحا لكم وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الاصنام التي لا تنفع ولا تضر افلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فلما عجزوا عن مواجهته بالحجه لجأوا إلى القوة فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنانكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأوقدوا نارا ورموه فيها فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك فلم يصب بأذى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه فأبطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات وَوَهَبْنَا له إسحاق وَيَعْقُوبَ نافلة وكلا جعلنا صالحين وَوَهَبْنَا له إسحاق حِينَ دعا رَبَّهُ أن يرزقه وَلَدًا وَوَهَبْنَا له يعقوب زيادة وكل من إِبْرَاهِيمَ وابنيه إسحاق وَيَعْقُوبَ صيرناهم صالحين وصيرنا لله من فوائد الْآيَاتِ جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إلا ما يترتب عليه ضرر أكبر اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز عن المواجهة بالحجه نصر الله لعباده المؤمنين وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا يحتسبون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير يدعون الناس إلى عبارة الله وحده بإذن منه تعالى وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات واتوا بالصلاه على أكمل وجه وأدوا الزكاة وكانوا لنا منقادين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم واعطيناه علما بأمر دينه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له بإعطائه ما طلب فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيضناه به من الآيات الدالة على صدقه إنهم كانوا قوم فساد وشر فأهلكناهم أجمعين بالغرق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهم السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين لم يغب عنا من حكمهما شيء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين فهمنا القضية سليمان دون أبيه داود وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشر لم نخص به سليمان و... لم نخص به سليمان وحده وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه وطوعنا له الطير وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء العالمين وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء من فوائد الآيات فعل الخير والصلاة والزكاة مما اتفقت عليه الشرائع السماوية ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المستأصل الصلاح سبب في الدخول في رحمة الله الدعاء سبب في النجاة من القروب ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها استخرجونا لآلئة غيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا يا رب إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا فصرف. عني ما أصابني من ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاده وأعطيناه مثلهم معهم كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل من قاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب وإسماعيل وإدريس الكفل كل من الصابرين واذكر أيها الرسول إسماعيل وذ الكفل عليهم السلام كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلح سرائرهم وعلى نياتهم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واذكر أيها الرسول قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على ذهابه فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه فقال لا معبود بحق غيرك تنزهت وتقدست إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأجبنا دعوته ونجيناه من من كرب الشدة باخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت ومثل إن جاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه قائلا رب لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الباقين فرزقني ولدا يبقى بعدي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأجبنا له دعوته وعطيناه يحيى ولدا وأصلحنا زوجه فصارت ولودا بعد أن كانت لا تلف إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب خائفين مما عندنا من العقاب وكانوا لنا متضرعين من فوائد الآيات الصلاح سبب للرحمة الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف القروب فضل طلب الولد يبقى بعد الإنسان إذا مات الإقرار بالذنب والشعور بالاضطرار لله وشكوى الحال له وطاعة الله في الرخاء من أسباب إجابة الدعاء وكشف الضر والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين واذكر أيها الرسول قصة مريم عليه السلام التي صانت فرجها من الزنا فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير أب إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه ملتكم أيها الناس إن هذه أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فأخلص العبادة لي وحدي وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح فليشكر الله له ثوابه فيضاعفه له ويجده في ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيصرو به وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبله توبتهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها يقولون يا هلاكنا قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كانت هذه المعبودات آلهة من بحق ما دخلوا النار مع معبودي ما من عبدوهم ما دخلوا النار مع من عبدوهم وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفس شديد وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار قال الله إن الذين سبقه في علم الله أنه من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار من فوائد الآيات التنويه بالعفاف وبيان فضله اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات فتح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون لا ينقطع نعيمهم أبدا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على اهلها وتستقبلهم الملائكه بالتهنئه قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما, تلاقو بما, تلاقون, فيه وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه إن كنا منجزين ما نعد به ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن فيما أنزلناه من الوعظ لبلاغا لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق لما تتصف بهم الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله قل إنما يوحى إلي أن... أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله فانقاذوا للإيمان به والعمله بطاعته فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون فإن اعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل ايها الرسول لهم اعلمتكم أنني واياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصله ولست اعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إن الله يعلم ما اعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم به وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي الرب رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصر على الكفر بالقضاء الحق وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب من فوائد الآيات الصلاح سبب للتمكين في الأرض بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وسنته رحمة للعالمين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب علم الله بما يصدر من عباده من قول نقف نتوضأ نصلي نعود بإذن الله الله <تصفيق> الله يبارك فيك برضه واحد قبل رجل قلنا ايام أه لاش نشخ كيف؟ أنا في روتين يقول طريق العدم المواجه. هذا كفو. أنت مش بيشتغل أكيد شوية. العدم المواجه. يعني كيف من غير يا جماعه ما فيش كذا انا ماشي على كل شرط تقول لك الشرط الشرط مفيش مصداق يعني الشرط الشرط مش شرط بس هو اللي بيوصلني لو ما كنت انا كنت انا This <laughs> is أنا، كل يوم نعتمر الصبح نجلس هذا الجلسة عمرك شاطر. صحيح. طبعا هذا يعني في ثواب الأجر، لكن يعني الذي يعتمر ويحج لا شك إنه أفضل وأحسن، لكن في أصل الجزاء. ياخذ مثل هذا الاجر هلوم يا شيخ هنا هنا؟ لما أقرأ أنا سبحان الله يعني كيف أقول لك أنا ما عنده مشكلة والله بس. يعني تنعس هيك لأنه رتم واحد هيك لما واحد يقرأ كذا أنشط إلي سلام الله نصير نقرأ أنا الحزب الأول أو بحبين الحزب الثاني هل من الأرض المقدسة الأرض المقدسة شيخ الحبيب وحده هيه طبعا مش مشكلة إن إحنا غرق بينهم إيه هو <تصفيق> يمكن ما يعرف القصة، عارف القصة؟ أنا كنت في مسجد، أنا هذا المسجد كان أول مسجدي، أول، بعدين نقلت من على مسجد صغير هيك، جنب سجن الأحداث، ما ما كان في المسجد طلاب علم يعني، كان خفيف كان نشاطي يعني خفيف، ليس كهذا النشاط. قالوا للشباب لما بين المسجد تعال. كنا نقرأ تفسير وكذا بس قصدي يعني هذاك المسجد عدد المصلين اقل حتى الدروس بعد الفجر لما كنت أقول ليس بالطريقة هذه يعني الآن. فقالوا لي تعال ابشر في طلاب علم في في في, في غروني فجئت وبين قطعتين هذا المسجد غروني وجيته شايف. راحوا كلهم <تصفيق> الحمد لله الله بسته يلا بسرعة الله. الله لا لا لا يا شيخ الله الله يديني جدا نسى الله يطلقنا جميعنا يحبه يارب. سورة الحج مدنية من مقاصر السورة ذكر التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية التفسير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة بشيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه إن إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله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 كتب على ذلك المتمرد من شياطين الانس والجن ان من اتبعه وصدق به فانه يضله عن طريق الحق ويسوقه الى عذاب النار بما يقوده اليه من الكفر والمعاصي يا ايها الناس ان كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم فقد خلقنا أباكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة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 من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه وترى الأرض يابسه لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته وأخرجت من كل صنف من النبات جميلا المنظر. من فوائد الآيات وجوب الاستعداد ليوم القيامة لزار التقوى شدة أحوال القيامة حيث تنسى المرضع طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس التدرج في الخلق سنة إلهية دلالة الخلق الأول على إمكان البعث ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات ذلك الله هو الحق <تصفيق> ذلك الذي ذكرنا لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من أصنامكم ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأن السمعة أذية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 ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال الضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق ولا اتباع هاد يدلهم عليه ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه عن سبيل الله في <تصفيق> الدنيا ولينقوموا مخيرا من عذاب الحريق لاو ينعنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله لمن هذا وصفه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب ونذيق في الآخرة عذاب النار المحرقة ذلك بما قدمت وأن الله ليس ويقال له ذلك العذاب الذي ذقته بسبب سبب ما اكتسبته ما من الكفر والمعاصي والله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب ومن الناس من يعبد الله على حرف فلن أصابه خير طبيعا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 هو الضلال البعيد يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفعه هو الضلال البعيد عن الحق يدعو لمن ضره أضرر من نفعه لبفس المولى ولبفس العشير يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من من نفعه المفقود يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق وأقرب من نفعه المفقود يساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه إن الله يدعو الذي آه الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الانهار من تحت قصورها إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقابه من يعاقبه لا مكرها له سبحانه كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل, بحبل إلى سقف بيته ثم ليقنق به بقطع نفسه عن الأرض ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ فالله, فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبه من فوائد الآيات أسباب الهداية إما علم يوصل به إلى الحق إما علم يوصل به إلى الحق أو هاد يدلهم إليه أو كتاب يوثق يوثق به يهديهم إليه الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب الله ناصر النبي هو دينه ولو كره الكافرون وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحه وان الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهدايه والرشاد امنوا بالله من هذه الامة واليهود والصابئين طائفة من اتباع بعض الانبياء والنصارى وعبدت, وعبدت النار وعبدت الاوثان ان الله يقضي بينهم يوم القيامة في يدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار ان الله على كل شيء من اقوال عباده واعمالهم شهيد لا يخفى عليه منها شيء بس عليها امبر ان الله يسكن له We are the إن الذين آمنوا بالله نعم. ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات ومن من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمني الإنس والجن وتسجد له الشمس ويسجد له القمر وتسجد له النجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قيادا ويسجد له كثير من الناس السجود طاعة وكثير يمتنع عن السجود له طاعة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 هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المشق فريق الإيمان وفريق الكفر ففريق الكفر تشيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة يصهر به ما في بطونهم يذاب به في بطونهم من الأحشاء من شدة حره ويصل إلى جلودهم فيذيبها ولهم قامع حريق ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من رم معينوا فيها وذوقوا عذاب الحديد كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا إليها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق إن الله يلاقل الذين يقومون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 من فوائد الآيات الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده رقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم خضوع جميع المخلوقات لله قدرا وخضوع المؤمنين له طاعة العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 وَإِذْ بَوَأْنَا الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَالْقَائِمِينَ السُّجُودِ أَيُّهَا الرَّسُولُ الرسول إذ بينا عَلَيْهِ عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا وأوحينا إليه أن تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك كل غامر من كل فج في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه ياتوك مشاتا أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير تأتي بهم الإبلوء تحملهم من كل طريق بعيدة ليشهروا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بديمة الأنعام فكلوا منها يحضر ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر ثم ليقوموا فثم يطوفون دورهم وليطوفوا بالبيت ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص اطرافهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الاحرام وليوفوا ما اوجبوا على انفسهم من حج او عمره او هدي وليطوفوا طواف الافاضه بالبيت الذي اعتقه الله من تسلط الجبابره عليه ذلك ومنه يعظم حرمان الله فهو خير له عند ربك وأحلت لكم أنعى وإلا ما يثلى عليكم فاجتنبوا الرجلس من واجتنبوا قول السلوء. الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم فعظموا ما أوجبه الله عليكم ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلا فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم فلم يحرم عليكم منها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 يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه من فوائد الآيات حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره بيت الله الحرام مأوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان منافع الحج عائلة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية شكر النعم يقتضي شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء حناء لله ويرع مشركين به ومن يشرك بالله فتمن ما من السماء فتفضه الطير أو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 ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدية والمناسك ومناسك الحج ومنها الهدية ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها. لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى اجر محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي اعتقه من تسلط الجبابرة ولكل أمة يجعلنا من الله على ما رزقهم من بئمة الأنعام فإلهكم إله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 الذين إذا ذكر الله وعجلت قلوبهم الصالحين على ما أصرهم والمقيم الصلاح ومما عزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره وأدوا الصلاة تامة ويصبرون إن أصابهم بلاء وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله ولكن لجعلنا آلكم عَالِمِينَ لَكُمْ فِيهَا قُرًى تَذْكُرُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَصَلَاةً فَإِذَا وَدَرْتُمْ مِنْهَا البقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه لكم فيها منافع دينية ودنيوية فقولوا باسم الله عند نحرها بعد أن تصفى قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرك فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال الفقير الذي يتعرض ليعطى منها كما دللناها لكم لتحملوا عليها لتحملوا عليها لتحملوا عليها وتركبوها دللناها لكم فانقارت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تدليلها لكم لن ينال الله الله على ما هداكم لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ودماؤها ولن ترفع إليه لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها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 إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم إن الله لا يحب كل خوان لامانته كفور لنعم الله فلا يشكر الله عليها بل يبغضه من فوائد الآيات ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي مقصد تربوي عظيم أضل التواضع الإحسان سبب للسعادة الإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له وذين الذين ما بين الله سبحانه وتعالى انه يدافع عن المؤمنين فطمئنت نفوسهم اذن لهم في قتال الكفار فقال اذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم اعدائهم لهم وان الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير لكن حكمته اقتضت ان يختبر المؤمنين بقتال الكافرين الذين اخرجوا من لغير حق إلا أخرجهم الكفار من ديارهم ظلماً لا لجرم يرتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولو ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين ليس أنا فقط الذي رضيت <تصفيق> طيب الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم يرتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لعتدوا على مواطن العبادة فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة فيها يذكر يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر دينه ونبيه إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا, يغال عزيز لا يغالبه أحد الذين إن مكناهم بالأرض أقوموا الصلاة وآبوا الزكاة هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالهم وأمروا بما أمر به الشرع ونهوا عما نهى عنه ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب وان فقد كذبت قبلهم اي كذبك ايها الرسول قومك فاصبر فلست اول من كذبه قومه من الرسل فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا وكذبت عاد هودا وثمود صالحا وكذب قوم ابراهيم ابراهيم وكذب قوم لوط لوطا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 القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل فديارها مهدمة خالية من سكانها وما أكثر الآبار الخالية من روادها لهلاكهم وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب. فلم يصير في الأرض فتكون من قلوبهم عقول. فلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا فإن العمل ليس عمل بصر بل العمل مهلك المردي هو عمل بصيرة بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاض من فوائد الآيات اثبات صفتي القوة والعزة لله اثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العبادة يقامت الدين سبب لنصر الله لعباده المؤمنين عمل قلوب مانع من الاعتبار بآيات الله فاستعدلوا أيها ولن الله الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الاخره لما أنذر بهما ولن يخلفهم الله ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه ومن المعجل محل بهم يوم بدر وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعودون من سنية الدنيا بسبب ما فيه من العذاب. من ثم المصير. ثم أخذ أخذ فخرج. وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها ولم أعاجلها به اسكدراجا لها ثم أخذتها بعذاب مستأصل وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازهم على كفرهم بالعذاب الدائم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به وواضح و...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 وإن الظالمين لفي شقاقهم بعيد يلقي الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قصد قلوبهم من المشركين وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة الله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد وليعلم ذلك يتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول فيزداد إيمانا به وتخضع له قلوبهم وتخشع وإن الله لهاد الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لعوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم له ولا يزال الذين تفروا في هرية منه حتى تأتيه الساعة بغتها ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة فيه ولا خير وهو يوم القيامة بالنسبة لهم من فوائد الآيات استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سنة إلهية حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه النفاق وقسوة القلوب مرضان قاتلان الإيمان ثمرة للعلم والخشوع والخضوع لاوامر الله ثمرة للإيمان المرسل يوم إذن يوم لله بينهم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 والذين كفروا بالله وكذبوا باياتنا المنزله على رسولنا لهم عذاب مذل يذلهم الله به في جهنم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتيلوا وما زالوا يرزقهم انه لهم حسنا والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضات الله وإعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا دائما لا ينقطع وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين ليدخلنهم وللغل يرضون وإن الله العليم حليم. فيدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنه وان الله العليم بافعالهم ونياتهم حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبه على ما فرطوا فيه ذلك ومن به ثم عليه الله إن الله ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل معتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك فإذا عاود المعتد اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم ذلك بأن الله يورد ليلة النهار ويورد النهار وفي الليل وأن الله سميع. ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء ومن قدرته إدخال الليل في النهار والنهار في الليل بزيارة أحدهما ونقص الآخر وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباقل وأنا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 أذر أن الله أنزل من السمائنا فتصبح الْأَرْضُ مخضرا إِنَّ الله يقيقا صبيحا ألم ترى أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من النبات؟ إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها لما في السماء وما في الأرض وإن الله هو له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض وإن الله له الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته المحمود في كل حال من فوائد الآيات مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها جواز العقاب بالمثل نصر الله للمعتدى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة إثبات الصفات العلا لله بما يليق بجلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو أن ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك أجلي في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإمه إن الله للناس يرون ألم ترى أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم ودلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت إن الله بالناس رؤوف الرحيم حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان والله هو الذي احياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين ثم يميتكم اذا قضت اعماركم ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسب ليحاسبكم, ليحاسبكم على اعمالكم ويجازيكم عليها إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع انها ظاهره بعبادته معه غيره لكل امتي من جعلنا مسلما ناسكوك لن ينازعنك في الامر ودعوا الى ربك لئن كنتم على هدى مستقيم لكل اهل مله جعلنا شريعه فهم يعملون بشريعتهم فلا ينازعنك اي فلا ينازعنك أو فلا ينازعنك ايها الرسول المشركون واهل الأديان الأخرى في شريعتك فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل وادعوا الناس إلى إخلاص التوحيد لله إنك لعلى طريق مستقيم لا جاج فيه وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد الله أعلم بما تعملون من عمل لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه يختلفون الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين أنتعلم أن الله يعلمنا بالسماء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 تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند سماعهم لها يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرأون عليهم آياتنا قل لهم أيها الرسول أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها وساء المصير الذي يصيرون إليه من فوائد الآيات من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله تعالى يحاط علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم بالله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون دون الله الناس ضريب مثل فاستمعوا له واعتمروا به يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلق ذبابا على صغره لعجزهم ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوه وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على انقاذه منه وبعجزهم عن خلق الذباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك فكيف تعبدونها مع عجزها من دون الله ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز لا عظم الله حق تعظيمه حين عبد معه بعض مخلوقاته إن الله لقوي ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما عزيز لا يغالبه أحد بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا الله يصطبي من الملائفة رسوله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 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده وفعلوا الخير من صدقة وصلة رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب وجاهدوا بالله حق جهاده هو جهد ومجع عليكم في الدين الحراج من لتأبيكم إبراهيما وسنماتهم المؤمنين قبلوا في هذا ليكونوا رسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهد. وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه هو اختاركم وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها فاشكروا الله على ذلك بالاتيان بالصلاة على أكمل وجه واعطوا زكاة أموالكم والجأوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين ونعم النصير لمن استنصره منهم فتولوه يتولكم واستنصروه ينصركم من فوائد الآيات أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني وهي طريقة تربوية جليلة عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله إثبات صفتي القوة والعزة لله وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا